سنقطف كل رقص قد تمادت ونكتب كل نفس ذات غيبي تدحرجت الرؤوس على ثرانا وقد صارت تطير في غير ضربي ستعلم في المدائن اي جند من الاجلات قد نصرت برعبي اذا طلعت مدبره عليكم ملثمه ولكن دون حجبي سنقطف كل رقص قد تمادت ونكتم كل نفس ذات غيبي فدحجت الرؤوس على ثرانا وقد صارت تطير بغير ضرب فعود صعيفة في كل شد ولا تلقي الأمان لليه جنبي جنود الدولة قضوا كأسط وناصر هذه الأسد نصد كل ميدان ودربي مغندنا يا على كل فنقصلكم ونصعبكم كشوبي، فمهلاً يا كوافر نحن جنة، وجال أستميش شرق وغربي. سنصرفكم بما من تلظى، فنقصركم ونصعبكم كشوبي، فمهلاً يا كوافر نحن جنة، نحن جنة، نحن شرق وغربي. سنقف كل رأس قد تمدد. مهلا يا كوافر نحن جنا